حزب النجاة لسيدنا أبل الحسن الشاذلي قد سسره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثكى أقفال قلوبنا بشمشيئتك وأحسن توفيقنا بدوام الصدق في إرادتك وانشر علينا في هذه الساعة راية هدايتك وقلدنا بسيوفك وتوجنا بتيجان معرفتك وأنظر علينا من سحاب رحمتك وأسقنا من شراب محبتك وأثبتنا في ديوان خاصتك وأوفقنا في ديوان ملاحظاتك وصفي سرائرنا ونوير بصائرنا جامعي شملنا في خطايي قدسكا وانسنا بلا طاي فيمسكا ولا تقطعنا بغيرك عن نفسك اللهم ما كان منا من قبال إلى غيرك او اراد عنك تعمدا او خطا او نسيانا فاذله عنا بشهوده احاطتك إنك على كل شيء قدير وصل وسلم على سيدنا محمد عبد ذاتك ومشهد صفاتك وعلى آله وأصحابه كل منسوب إلى هذا الجناب وجمعنا بك عليك يا من إليه المرجوع والمآل وصل وسلم على سيدنا محمد عبد ذاتك ومشهد صفاتك وعلى آله وأصحابه وكل منسوب إلى هذا الجناب واجمعنا بك عليك يا من إليه المرجع والمآل